أَلَمْنَ نجعل الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وخلقناكم أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ما انثى الداجا لنخرج بي حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها أحقابا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 ذابا وكل شيء من أحسنهم كتابا فذوقوا فلا نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز حدايق وَكَوَاعِبَةٍ غَابَ وَكَسَنْدِهَا قَالَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا دُوَّوٌّ وَلَا كِذَابٌ جزاء من ربك عطاء حساما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاما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 ذلك اليوم الحق فمن شاء أن أتخذ إلى ربه إِنَّا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناسطات نسطا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 أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اهُمْتُم اشَدْ خَلْقًا امِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَوْطَشَ لَيْلًا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا بَأَهَا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 أو الأعمى وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفع بك رأى أم ما من استغدا فانت له تصدّى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة قراب بررة هتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء منشره كلا لمّا يقض ما أمر فاليوم نور الإنسان إلى طعامه إنّا صببنا الماء صبّا ثم ما سققنا الأرض وسقق فأنبتنا فيها حبوب وعين بؤ وقطبة وزيتونه وحدائق البه متاعا لكم ولنعامكم فإذا جاءت الصارخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر وأمه وأبي وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنويوني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 وفي الموضوعات المتحده والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام والاسلام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 ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكيم مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجدون ولقد رآوا بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول سيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن ساء منكم ان يستقيم Waarom is een man een zand? Een eiland, een zand? Een eiland, een eiland, een eiland, een eiland,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 لك في أي صورة مما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالبديم وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن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 وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون أَلَا يظن أولئك أَنَّهُمْ مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك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 وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلقوا إلى أهلهم انقلقوا فاكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لطار وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينقرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا أيها الإنسان إنما انك كادح الى ربك كدحا انك كادح ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يدعو ثُبُورًا ويصلى سعيرا سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي مسرورا مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن بَلَى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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهدون مشهود. أتل أصحاب الأخدود أن نائذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بال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 إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فلهم, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عذاب الحريق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّمَ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوتود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثقود بل للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم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 إنه, إنه على رجعي, رجعي لقادر يوم, يوم تمنى السرائر فما لو من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصد وباو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لِلْيُسْرَى فذكر إن نفعت الذكرا سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلن النار الكبرى ثم ما لا يموت فيها ولا يحيا قد أفنح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وبوسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أتوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موقوعة ونبارق مصروفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت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 والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 فيقول ربي أكرم، وأما إذا مبتلا فقدر عليه رزقه، فيقول فيكون ربي أهانًا، كلا بل لا تكرمون اليعتيم ولا تحطون على طعام المسك. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, دكا وجاء ربك والملك صفا, صفا وجيء وجاء يومئذ بجهنة وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأننا له نذكره يقول يا ليتني قد قدمت يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيه مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه أحد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ولسان وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ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 فكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهم فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ مِطَوَاهَا إِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقبا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إِذَا يغشى وَالنَّارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْكُفَا إن سعيكم لشتى فَأَمَّا من أَعْطَى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا سَلْطًا لا يَصْلَى إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجابا وادعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا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 ك وزرك <تصفيق> الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر صرا فإنما العسر يسرا فإذا فررت فنصبت وإلى ربك فنقبل بسم الله الرحمن الرحيم وتين والزيتون وَطُورِ سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تقويم ثم رددناه أَسْفَلَ سافلين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 اقرا باسم ربك الذي خلق خلق القل إنسان بالعلاق إقرار وربك الأقرب الذي علّم في القلب علّم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى الرؤوس إلى ربك الرجع أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أريت إن كذب وتولى ألم يعلم بأنه إن الله يرى كل لال إلا لم ينتهي نصف عن من ناصيا als je het koudt, dan is het niet te En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 والروح في ابائهم من كل امر سلام هي حتى نطلع الفتر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فَكِين حتى, حَتَّى حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَطْلُعُ صُحُفًا مُطَهَّرًا فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا إلا من بعد ما جاءتهم البين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤد الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسرِكين في نار جهنم فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِيهَا أولئك هم سر البديع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البديع جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتي الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لِمَنْ خَشِيَ ربه بسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا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 خَيْرٌ يَا رَب وَمَنْ يَعْبُدُ بِقَالِ ذَرَّةٍ يرى بسم الله الرحمن الرحيم والْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربي لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإن لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بعشر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم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 وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ عَلِ النَّعِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله همزه لمزه <تصفيق> الذي جمع مالا وعددا <تصفيق> يحسب أن ماله أخلدا <تصفيق> كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطط يَطْلَعُ عَلَى الْأَسْفِيدِ إِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدًى فِي عَبَدٍ مُمْتَدَدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير لبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيخ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فَوَيْلٌ للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهبه وتب ما أولى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حم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 ناس من الجنة والناس